الصاد في قوله تعالى والأنصار, والأنصار حرف النون في الإغفاء أنه لا يظهر فوقه السكون وذلك لأننا لو وضعنا السكون لكانت مظهرة كما في الإظهار وإنما لم نضع السكون هنا لأننا أخفينا النون فيما بعدنا ويكون ذلك في جميع الأحرف الخاصة بالإخفاء ومثال إخفاء حرف الصادي من كلمتين في قوله تعالى ومع التنوين ولا يكون إلا من كلمتين ريحا صرصرا ريحا صرصرا أما حرف الظال فمثاله من كلمة وأنذرهم, وأنذرهم ومن كلمتين من ذهب, من ذهب ومع التنوين ظل ذي ثلاث شعب ظل ذي ثلاث شعب أما ما حرف الس فمثاله من كلمة والأنثى بالأنثى والأنثى بالأنثى ومن كلمتين من ثمرة الرزق من ثمرة الرزق ومع التغوين قولا ثقيلا قولا ثقيلا أما حرف الكاس فمثاله من جلمة المنكر المنكر ومن كلمتين من كان من كان ومع التنوين كتاب كريم كتاب كريم أما حرف الجيم فمثاله من كلمة وأنجينا وأنجينا انجينا ومن كلمتين إن جاءكم, ان جاءكم ومع التنوين خلق جديد خلق جديد اما حرف الشين فمثاله من كلمه فأنشرنا, فأنشرنا ومن كلمتين إن شاء, الله إن شاء الله ومع التنوين إنه غفور شكور انه غفور شكور اما حرف القاف فمثاله من كلمه انقلبوا قلب ومن كلمتين من قرار من ومع التنوين إنه سميع قريب إنه سميع قريب أما حرف الشيء فمثاله من كلمة الإنسان, الإنسان ومن كلمتين من سلالة من سلالة ومع التنويم ورجلا, ورجلا سلما لرجل أما حرف الدال فمثاله من كلمة أندادا ان ومن كلمتين من دابة, من دابه ومع التنوين وكاسا دهاقا, وكأسا دهاقا أما حرف الطائف الاخفاء فمثاله من كلمة بقنطار بقنطار ومن كلمتين من طين, من طين ومع التنوين صعيدا طيبا صعيدا طيبا أما حرف الزال فمثاله من كلمة تنزيل تنزيل ومن كلمتين من زوال من زوال ومع التنويم صعيدا زلقا صعيدا زلقا اما حرف الفاء في الاخفاء فمثاله من كلمه فانفلق ومن كلمتين من فضل الله من فضل الله ومع التنوين خالدا فيها خالدا فيها أما حرف التاء مع الإخفاء الحقيقي فمثاله من كلمه وكنتم وكنتم ومن كلمتين ومن تاب ومن تاب ومع التنوين جنات تجري من تحتها الانهار جنات تجري من تحتها الأنهار أما حرف الضاد فمثاله من كلمه من ضود من ضود ومن كلمتين ومن ضل ومن ضل ومع التنويم وكلا ضربنا وكلا ضربنا أما حرف الراء مع الإخفاء الحقيقي فمثاله من كلمة ينظرون ينظرون ومن كلمتين من ظهير من ظهير ومع التنوين ظلا ظليلا ظلا ظليلا وهذا الإخفاء يسمى عند علماء التجويد إخفاء حقيقيا وذلك لأننا نخفي الحرف ولا يبقى منه إلا الغنى ولا يدرم الحرف هنا كما وقع في الإدغام ولا يظهر كما حدث في الاظهار وقد قال النظر عن حكم الإخفاء الحقيقي والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صفذافنا كم جاد شخص قد سما جم طيبا ذكريت قنبى ظالماء الدرس الرابع احكام الميم الساكنة الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة سواء اكانت الحركة فتحة ام ضمة ام كسرة مثل منكم اليكم عنكم وهذه الميم الساكنه لها ثلاثه احكام وهي الاخفاء والادغام والاظهار اما الاخفاء فقد سبق تعريفه في النون الساكنه والتنوين وهو يقع مع الميم الساكنه ايضا عند حرف واحد وهو الباء مثل يومهم بارزون يومه بارزون وهنا نلاحظ عند الغنه في الإخفاء اطباق الشفتين اطباقا كاملا وذلك لان اطباق الشفتين اطباقا كاملا يكون مع الادغام وفتح الشفتين يكون مع الاظهار اما الاخفاء فهو حاله وسط بين الادغام والاضهار وهذا نراه واضحا في مثالنا هذا يوم هم بارزون وهنا فرجة خفيفة بين الشفتين لكي يتحقق الاخفاء فإذا وقعت ميم ساكن ووقع بعدها حرف الباء فيكون حكمها الاخفاء إذن فماذا نسمي هذا الاخفاء نسمي هذا الاخفاء اخفاء شفويا وسمي بذلك لخروج حرفين وهما الميم والباء من الشفتين ونستطيع ان نعرف ذلك اذا وقفنا على الحرف بالسكون مثل يوم هم سنجد ان مخرج الميم الشفتان وقد قال صاحب التحفة عن حكم إخفاء الميم الساكنه والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لألف لا مجينة لذي الحجاء أحكامها ثلاثة لمن ضبط إخفاء إضرام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء. وسمه الشفوي للقضاء ناتي بعد ذلك الى الحكم الثاني من احكام الميم الساكنه وهو الادغام وهو يكون في الميم الساكنه عند حرف واحد وهو الميم فاذا وقعت ميم ساكنه ووقع بعدها حرف الميم فان حكم الميم الساكنه هو ادغامها في الميم التي بعدها وذلك بشرط ان يكون الحرف الاول ساكنا والثاني متحدث ومثاله ولكم ما كسبتم ولكم ما كسبتم وهنا نلاحظ ان الادغام هنا معه غنه وهنا لا بد من سؤال وهو بما نسمي هذا الادغام نسمي هذا الادغام ادغام مثلين صغير لان الميم الساكنه وقع بعدها ميم مثلها متحرك لهذا سمي ادغام مثلين صغير وقد قال صاحب التحبه عن ادغام في الميم الساكنه والثاني ادغام بمثلها اتى وسم ادغاما صغيرا يا فتى بعد ذلك نصل الى الحكم الثالث من احكام الميم الساكنه وهو الاظهار ويكون اظهار الشفوي عند بقيه حروب الهجاء بعد اخذ الباء للاخفاء الشفوي والميم للادغام الصغير فيكون الباقي منها ستة وعشرين أرسل ومعنى هذا أنه إذا جاءت ميم ساكنة بعدها أن حرف من حروب الهجاء عاد الميم والباقي فإن حكمه يكون الاظهار مثل عليهم ضيور الحمد لله أم وحكم الميم الساكنه عند هذه الاحرف المذكوره وما شابهها وجوب الاظهار من غير غنه ويكون هذا الاظهار في كلمه واحده مثل تم سول وفي كلمتين مثل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجدك يتيما فآوى ويسمى هذا الإظهار إظهارا شفويه. فتظهر لي مساكنة إذا وقع بعدها حرف من الحروف الستة والعشرين مع مراعاة شدة إظهار المين الساكنة عند الواو والفاء أكثر من غيرهما من الحروف مثل عليهم ولا عليهم ولا هم فيها هم فيها وهم فرحون وهم فرحون لاتحادها في المخرج مع الواو وقربها فيه مع الفاء لذا يجب الاحتراس من ذلك حتى لا يتغير الحكم ويؤدي الى اللحن في القراءه وقد قال صاحب التحفه عن حكم اظهار الميم الساكنه والثالث الاظهار في البقيه من احرف وسمها شفويه واحذرن دواو وفى ان تختفي لقربها وللسحاب فاعرفي الدرس الخامس حكم الميم والنون المشددتين اولا لابد ان نعرف ما حكم الميم والنون المشددتين فنقول حكمهما وجوب الغنة فيهما مثل إن الذين إن الذين فأما من أعطى فأما من أعطى واتقى والغنة صوت جميل يخرج من الخيسون ومقداره حركتان وهنا لابد أن نعرف كيفية تحديد وقت الحركة أو ما مقدار الحركة فنقول إن مقدار الحركة زمن قبض الأسبوع أو بسطه لا تجد عن هذا ولا تقلل ويجب علينا أن نعرف في أي الحالات تغن النون والميم المشددتان فنقول تغن الميم والنون المشددتان في حاله الوصل والوقف سواء وقع كل منهما في وسط الكلمه او في اخرها مثل وتظنون وتظنون فان مع العسر يسرا فانما مع العسر يسرا عما يتساءلون, عم يتساءلون ويجب علينا ان نعرف بما نسمي كلا من الميم والنون المشددتين فنقول نسمي كل منهما حرف غنة مشدد وتقع كل من الميم والنون المشددتين في الاسماء والافعال والحروف فمثالها هذه الأسماء من الجنة والناس من الجنة والناس ومثالها في الافعال يمنون عليك ان اسلم يمنون لقد من الله لقد من الله ومثالها في الحروف إن ان لكن اما الميم المشدده فمثالها في الاسماء محمد رسول الله محمد رسول الله ومثالها في الافعال همت به وهم بها ومثالها في الحروف فأما ثم وقبل أن ننتهي من درسنا هذا لا بد أن نعرف أين توجد الغنة، فنقول توجد الغنة في الميم المخفاة أو المضغمة أو المشددة، وتوجد أيضا في النون المخفاة أو المضغمة أو المشددة أو التنوين. ثم ان علينا أن نعرف هل الغنة مرادف، فنقول نعم مراتبها خمس لأنها تكون في المشد مثل إن فأما وتكون في المطرم مثل لكم ما كسب لكم ما كسب وفي المخفى مثل التم قلتم والساكن المبهر مثل لكم فيها لكم فيها والمتحرك مثل ما كسب ما كسب إلا أنها أقوى في المشرب وفي المدرب أقل منه وفي المخفى أقل من المدرب اما في الساكن المظهر والمتحرك فتكون اقل من الجميع ويكون الظاهر منها بالتشديد والادراك والاقفاء هو كمالها اما في الساكن المظهر والمتحرك فالثابت اصلها فقط ودليلها من الشاطبيه قوله وهنه مخرجها الخيشوم وقد قال صاحب التفتة في ذلك وغن ميم انتم منول السدد وسم كل حرف غنة بدا الدرس السادس في بيان احكام اللامات السواكه اللام الساكنه تقع بالأسماء والأفعال والافعال والحروف ونبدا أولا بيان اللام التي تقع في الأسماء وما هي هذه اللام فنقول هي لام ألف أو هي لام التعريف الساكنة الداخلة على الأسماء النكرة لتعرفها مثل المتقين المحسنين الصابرين وهذه اللام لها حكمان مع حروف الهجاء وهما الاظهار والادراك اذن فعند كم حرف من الحروف الهجائيه يجب اظهار لام الف اقول وبالله التوفيق يجب اظهار لام الف عند أربعة عشر حرف وهي الهمزه والباء والغين والحاء والجيم والكاف والواو والخاء والفاء والعين والقاف والياء والميم والهاء وهي مجموعه في هذه الكلمات ابغ حجك وخفع قيمه واليك الامثله لكل حرف من حروب الاظهار الاربعه عشر فمثال الهمزه قوله تعالى الاول الاول فاللام مظهره والهمزه كذلك ويثبت الشكون على لام الف ومثال الباء قوله الباقي الباقي ومثال الغين قوله الغني ومثال الحاء قوله الحج ومثال الجير الجنة ومثال الكاف الكريم ومثال الواو الودود ومثال الخاء الخالق، ومثال الفاء الفتاح، ومثال العين العليم، ومثال القاف القمر، ومثال الياء اليوم، ومثال الميم الملك، ومثال الهاء الهدى. وهذه الأربعة عشر حرفا إذا دخلت عليها لام أل فإن حكمها يقول إظهار وهذه اللام تسمى باللام القمرية لأن لام أل إذا وقعت قبل أي حرف من الحروف الأربعة عشر المجموعة في كلمات ادغي حجك وخفع قيمه فيكون حكمها تظهر لظهورها ظهور لامي كلمة القمر عند النطق بها وخذ الدليل من التحفة كما أورده الناظم للام الحنان قبل الأحرف أولاهما إظهارها فالتعرفي قبل أربع من عشرة خذ علمه من إدر حجك وقف عقيمه أما الحكم الثاني للمئة وهو الإدغام فنقول يكون الحكم للمئة الإدغام إذا وقع بعدها حرف من الأربعة عشر حرفا الباقية بعد حروف الإدغام وهي الطاء الثاء والصاد والراء والتاء والضاد والذال والنون والذال والسين والراء والزاي والشين واللام وهي مخولة من اوائل كلمات هذا البيت طب ثم صرحما تفذ فان يع دعوا الظم من ذو شريفا للكرم وهي تجمع من الحرف الاول من كل كلمه من كلمات البيت السابق واليك الامثله لكل حرف من حروف الادغام في اللام الساكنه فمثالها مع حرف إبراهم الطاء والطيبات للطيبين والطيبات للطيبين فإذا نظرنا إلى اللام الساكنة نجد أنها ترسم ولكنها لا تنطق وذلك لأننا قمنا بتغيير اللام طاء ساكنة. ثم قمنا بادرام الطاء الساكنه في الطاء المتحركه فصارت حرفا واحدا مشددا لذا فاننا اذا نظرنا الى هذا الحرف في الرسم المصحفي نجد ان فوقه شده مما يدل على ان هذا الحرف بحرفين وهكذا تكون هذه اللام مع بقيه الحروف تظهر في الخط ولا تظهر في اللغو ناتي بعد ذلك الى الحرف الثاني من حروف اللام الشمسيه المدغمه وهو الثاء ومثاله نعم الثواب نعم الثواب ومثالها مع حرف الصاد وأقيم الصلاة وأقيم الصلاة ومثالها مع حرف الراء الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم ومثالها مع حرف التاء التائبون ومثالها ما حرف الضاد ولا الضالين, ولا الضالين ومثالها ما حرف الزال والذاكرين الله كثيرا واللاكرين ومثالها مع حرف النوم ملك الناس الناس ومثالها مع حرف الدال ويكون الدين لله الدين ومثالها مع حرف السين والسارق والسارقة والسارق والسارقه ومثالها مع حرف الراء الله الله ومثالها مع حرف الزاي الذكى الذكى ومثالها مع حرف الشين والشمس والشمت وضحاها ومثالها مع حرف اللام والليل اذا يغشى والليل اذا يغشى هذه الأربعة عشر حرفا التي اتينا بامثلتها اذا نظرنا الى اللام الساكنه فيها نجد انها تدغم في الحرف الذي يليها ولا تظهر في النطق بعد ذلك ويجب أن نعرف بما نسمي هذه اللام الساكنه الواقعة قبل هذه الأحرف، فنقول نسميها لام شمسية، لأن لام آل إذا وقعت قبل هذه الأحرف الأربع عشر المأخوذة من أوائل الكلمات في البيت السابق يكون حكمها الإدغام، وذلك لإدغامها عند النطق بها. كادغام اللام من كلمه الشمس وخذ الدليل من التحر قال الناظر رحمه الله تعالى ثانيهما ادغامها في اربع وعشره ايضا ورمزها فعي صد ثم صد رحما تفضف لا نعم دعسوا أظن من ذو فل للكرم واللام الأولى سمها قمرية واللام الأخرى سمها شمسية وبعد أن تعرفنا على لام الاسم نصل بعد ذلك إلى القسم الثاني من اللامات السواكن وهي لام الفعل وهي لام شاكله تقع في الكلمه التي تكون فعلا سواء كانت فعلا ماضيا مثل انا انزلناه او ضارعا مثل يلتقط يلتقط او امرا مثل قل نعم قل نعم ولهذه اللام حكمان الاظهار والادغام فيكون حكمها الإظهار اذا وقع بعدها اي حرف من حروف الهجاء ما عدا اللام والراء ويكون حكمها ادغام اذا وقع بعدها كل من حرفي اللام والراء ولا تقع اللام او الراء بعد لام الفعل الا اذا كان الفعل امرا وانبه هنا الى امر مهم وهو ان اللام التي تقع في الفعل الماضي مثل انزلنا قلنا جعلنا تحتاج الى مهاره من القارئ حتى لا يتساهل في اداء اللام فانه ربما يتساهل فيها لقرب مخرج اللام من مخرج النون وربما تدغم اللام في النون فتصير جعلنا قلنا لذا لا بد من تحقيق اللام تماما قلنا جعلنا انزلنا واليكم امثله لام الفعل المظهره مع الفعل الماضي فمثالها مع الفعل الماضي وأرسلناك للناس, رسولاً وأرسلناك للناس رسولا ومثالها مع الفعل المضارع بل هم في شك يلعبون يلعبون ومع فعل الأمر وتوكل على الله وتوكل على الله وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم قل نعم وأنتم دافئون قل نعم قل أعوذ برب الناس قل اعوذ برب الناس اما امثله لام الفعل المدغمه فمثالها قل رب اغفر وارحم قل رب فقد جاءت اللام شاكله بعدها را فادغمت الله مفرا قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله فقد جاءت اللام الساكلة بعدها لام متحرك، فأجغبت اللام في اللام فصارت لاما واحدة عند النفق بها رب زدني علما وقل رب زدني علما قل رب إما تريني ما يوعدون قل رب إما تريني ما يوعدون قال صاحب التفت وأظهر لام فعل مطلقا في نحو قلنا عم وقلنا والتقى وبعد أن تعرفنا على حكم لا من اسم ولا من فعل بقي عندنا القسم الثالث من اللامات الثواسم وهي لام الحرف وهي مثل لام هل وبل وهذه اللام تأخذ حكم لا من فعل في الاظهار والإضغار فتظهر إذا وقع بعدها أي حرف من خروف الهجاء غير حرف اللام وراء مثل قوله تعالى هل أتاك حديث الغاشيه هل عسيتم هل تعلم له سميا هل هم بل تؤثرون الحياة الدنيا بل كان الله بما تعملون بصيرا بل بل وتدغم اذا وقع بعدها اللام او الراء مثل ض الله اليه ض رفعه كلا بل لا تكرمون اليتيم ومثل هل لك هل لنا ويجب علينا ان نعرف امرا مهما وهو ان الراء لم تقع بعد هل في القران الكريم مطلقا الدرس السابع المد واقسامه بعد ان تعرفنا على احكام النون الساكنه والتنوين واحكام الميم الساكنه واحكام النون والميم المشددتين واحكام اللامات باقسامها الثلاثه الاسماء والافعال والحروف نصل الى موضوع مهم وهو احكام المد فنقول ان الاصل في هذا الباب ما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقرئ رجلا فقرا الرجل انما الصدقات للفقراء والمساكين مرسله اي مقصوره فقال ابن مسعود ما هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وكيف أقرأتها يا ابا عبد الرحمن فقال اقرانيها انما الصدقات للفقراء والمساكين فمدها رواه الطبراني وهذا القول يعتبر نصا في هذا الباب وقبل ان نتعرف على اقسام المد وانواعه وحكم كل نوع لا بد اولا ان نعرف ما هو المد فنقول المد في اللغه مطلق الزيادة وفي اصطلاح علماء التجويد اطاله الصوت بحرف من حروف المد الثلاث وهي الالف ولا تكون الا ساكنه ولا يكون ما قبلها الا مفتوحة والواو الساكنة المظلوم ما قبلها والياء الساكنة المكسور ما قبلها